تغيب وظل طائف لا يجيب وأرجوه رجاءا لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال. قَطْمَ إِنَّ بِهِ الْقُلُوبُ فَكَمْ لِلَّهِ مِنْ تَدْبِيرِ أَمْرٍ فَوَطَعُ عَنِ الْمُشَاهَدَةِ من كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به sin wa huwa la la gibakun wa جميل السدر للداعي مجيب إلهي منك إسعادي وخير إلهي منك إسعادي ومنك الجود إلهي منك السعادي وخيري ومنك الجود